يقول السائل قبول العمل عند الله معتمد على الاعتقاد الصحيح فهل المراد بالاعتقاد الصحيح في هذا الباب أي المراد الإيمان المقابل للكفر والنفاق أم المراد به عقيدة أهل السنة والجماعة المقابل لعقائد أهل البدع والضلال الله تبارك وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ويقول جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة فالإيمان أساس لا قبول لعمل أو طاعة أو عبادة إلا به فإذا وجد الإيمان قبلت الأعمال وإذا لم يوجد الإيمان بطلت الأعمال قد قال الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين والمراد بالإيمان الذي تصح به الأعمال وتبطل بانتفائه هو الإيمان بالله وبكل ما أمر تبارك وتعالى عباده بالإيمان به من الاعتقاد في أسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله وايضا الإيمان باصول الإيمان ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر وما أيضا يتفرع عن هذه الأصول و. وما يتبع أيضا هذه الأصول مما بسطه أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد هذه الأصول بسطها أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد فهذا هو الإيمان الذي لا تصح الأعمال إلا به نعم يقول يا شيخ أنا خطيب في مسجد في بلدي وأحب أن تكون خطبي فعالة ويتاثر منها الناس وأجتهد في ذلك فهل حرصي على هذا الأمر يعتبر من الرياء إذا كان القصد من ذلك أن تكون فعالة أي مؤثرة في الناس نافعة لهم يحسن في البيان والصناعة الخطابية والإلقاء من أجل أن يستفيد الناس وينتفعوا وتستقيم أحوالهم ويبتعدون عن المحرمات ونحو ذلك فهذا كله من صلاح العمل وأما إذا كان قصده بذلك ثناء الناس عليه ومدحهم له واشادتهم به ونحو ذلك ملتفت قلبه إلى هذه المعاني فإن هذا يتنافى مع الإخلاص الذي ينبغي أن يكون عليه الحد فالشاهد أن عناية الخطيب بالصناعة الخطابية الإلقاء وانتقال الفاظ الجيدة وحسن البيان وحسن الإلقاء إما أن يكون لقصد النفع وفائدة الناس وصلاحهم ومعرفة بالحق وتجنبهم للحرام متقربا بهذا كله لله تبارك وتعالى فهذا من حسن العمل وصلاحه أما إذا كان مراده بهذه الصناعة وهذه الإجادة ثناء الناس ومدحهم فهذا من الرياء نعم. يقول من الناس من يخاف من الجن خوفا شديدا ويزعم بأنه خوف طبيعي هل هذا صحيح وما العلاج؟ الله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الأصل أن يكون خوف العبد من الله وفراره إلى الله عز وجل واعتصامه بالله عز وجل ومثل هذه الأمور التي يلقيها الشيطان ويخوف الناس باولياءه إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافوني اي يخوفكم بأولياءه بوساوس يلقيها في قلب الإنسان وأشياء يمليها عليه فيدخل الخوف في قلب الإنسان فالشاهد أن مثل هذه الأمور وجودها من ضعف الإيمان ونقصه وعلاجها بتقويه الإيمان والالتجاء إلى الله عز وجل وأن يكون خوفه من الله وفراره إليه سبحانه وتعالى وإذا جاء شيء من هذه المعاني عالجها بذكر الله والاعتصام به والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى نعم يقول نحن في بلد تحارب فيه السنة ويسجن صاحبها فهل من الشجاعة والحكمة إظهار السنة بعفاء اللحية والدعوة إلى السنة أم أن يخفي ذلك ويدعو سرا الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم فيجتهد في, في إيصال الخير والسنة والفوائد في بيان العقيدة والعباده والتحذير من الشرك والمحرم والمحرمات بالحكمة والأسلوب الحسن الذي ينتشر فيه الخير ولو قليلا قليلا خيرا من أن يقدم على أمور تتسبب في وقوف وتعطل مثل هذا العمل فيعمل مع أبنائه مع جيرانه قليلا قليلا بالتدرج بالحكمة حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لهم ما يكون به انتشار هذا الحق وذيوعه بين الناس والتوفيق بيد الله فالشاهد أنه ينبغي على الإنسان في مثل هذه المواطن أن يكثر من الالتجاء الى الله والصدق مع الله والعبادة يكثر من العبادة والدعاء وذكر الله تبارك وتعالى ثم يوصل هذا الخير إلى الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأسلوب الرفيق وبالتدرج ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر انتشار هذا الخير فإذا مضى بهذه الطريقة متحليا بالصبر ليس مستعجلا لي النتائج والعواقب تحقق بإذن الله على يد من كان كذلك الخير الكثير والتوفيق بيد الله وحده نعم هذه لعلها شبهة بمناسبة الشجاعة يقول شيخنا هل المظاهرات شجاعة تدل على شجاعة الشعب المظاهرات قبل الاقدام عليها سواء عدها العاد شجاعة أو ليست شجاعة ينظر فيها إلى حكم الشرع وكلام أهل العلم وهل على مثل هذا العمل أثارتهم من علم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأهل العلم الراسخين والأئمة المحققين الأحياء منهم والأموات قالوا كلمتهم في هذه المظاهرات وبيّنوا أن أنه ليس هناك أدلة على مثل هذا العمل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام عليه وفعل صحابته الكرام ومن أقدم على هذه المظاهرات لم يتنبه اولا قاعده الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد لم يتنبه لقضية حرمة الدماء حرمة الأعراض حرمة الأموال وما يترتب على هذه المظاهرات من مفاسد وشرور عظيمة لا يعلم مداها إلا الله مغمورة في جنب بعض المصالح التي يظن أنها تحصل ويتوهم انها تقع ولهذا الامام احمد رحمه الله في مثل هذا المقام وقد طلب منه طلب منه بعض الناس ان يقوم مثل هذه الاعمال فحذرهم وناظرهم وذكر لهم الادله وقال اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر وقال انظروا في عاقبة امركم ثم قال لهم كلمه حقيقه عظيمه جدا قال أرأيتم إلا تنالوا ما تريدون أليس قد صرتم إلى المكروه إلا تنالوا ما تريدون يعني هم بهذا يريدون مثلا حاكما عدلا إلى آخر إلا تنالوا ما تريدون أليس قد صرتم إلى المكروه أي من دماء أريقت أعراض انتهكت أموال استلبت إلى غير ذلك من أمور تحصل وتترتب على ذلك والواجب على المسلم في مثل هذه الأمور أن ينظر إلى أصلين عظيمين لا بد منهما في الأعمال التي يقدم عليها الا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول قبل أن يقدم لعمل على عمل من الأعمال لا يقدم عليه إلا مخلصا لله متبعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا لم يكن هناك الدليل على العمل من الشرع في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل صحابته الكرام فإن الخير كل الخير في اجتناب ذلك وأن يكون عمل العبد بما صح وجاء وثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد اللهم وفقنا أجمعين للزوم السنة واتباع هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام اللهم جنبنا والمسلمين الفتن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرف عين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تفرج هم المهمومين من المسلمين، من المسلمين وتنفس كرب المكروبين. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم اللهم احفظهم بحفظك وبما تحفظ به عبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك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 استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا